அலம் தக்துலூஹும் வலா கின்னல்லாஹ கஸலங்கும் வமா ரமை إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمِّمُّونَ الْحَجَّ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَذْكِرَةً لَّكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَشْكُرٍ कौन मैं أو متعيزا الى فياتير فان قدم اري لو ب من موحي وما وَبِالسَّلْمِ نَصِيرٌ أَلَمْ تَكُونُوا هُمْ وَنَجِّينَا